شفز قوة من قرية جل التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهر من ماء غير آس وأنهر من لبم لم يتغير طعمه وأنهر من خمر وأنهر من خمر لذة للشالبين وأنهر من عسل مصف لهم فيها من كل الثمرات وناصره من ربهم كمن هو قارذ في النار وسخنا الحميما وسخوما الحميما ساقطع امعادهم كمن هو قارذ في النار وسخوما ومنهم من يستمع إليك حتى إذا قرجوا من عندك حتى إذا قرجوا من عندك قالوا الذين أوثوا العلم ماذا قال آنسا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أفوالهم الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرافها فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا تغفر لذنبك وَالْإِحْسَانِ والمؤمنات ذِي يعلم وَيَنْهَى عَنِ